الصلاة في ما بين الاستحباب والجواز ما بين الاستحباب والجواز والاستحباب أقرب بخلاف ما نراه عند بعض الناس من إنكار الصلاة في النعلين وهذا ورد وهي سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا نراعي بعض الأداء في الصلاة في النعلي أولاً أن الصلاة في المساجد المفروشة الأولى أن لا يصلى فيها بالنعلي كمسجدنا هذا لعدة أمور الأمر الأول إحداث فتنه بين الناس والأمر الثاني يسبب في إتلاف هذا الفرش الموجود واتساخه أما إن كان الإنسان على بلاط ونحوه أو رمل أو حشيش أو نحو ذلك فليصلي فينا عليه كم شاء وكيف شاء الأمر الثاني من الآداب أنه ينظر فينا عليه إن وجد فيهما أذن ظهرهما وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تطهير النعلين أن يمسحهما في الأرض أن يمسحهما في الأرض أو في التراب فهذا إزالة للنجاسة التي فيها الأمر الثالث إن وجد فيهما نجاسة فله ثلاث حالات الحالة الأولى إن علم بالنجاسة قبل الدخول في الصلاة إن علم بالنجاسة في النعلين قبل الدخول في الصلاة وصلى بالنجاسة متعمدا فهذا صلاته غير صحيحة الحالة الثانية إن دخل في الصلاة بنعلين متنجسين ولا علم له وعلم في أثناء صلاته وعلم في أثناء صلاته فإنّه يجب عليه خلعهما وهو في الصلاة الحالة الثالثة إن علم بالنجاسة بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة الأدب الرابع إن اضطر إلى خلع عليه أو الصلاة والنعلين بجنبه أو ما صلى بنعليه كما يحدث بعض المرات معنا في صلاة العيد مثلا في المصلى فإن أهل العلم قالوا ينبغي له أدبا أن لا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره لأن اليمين أو اليسار قد يقطع الصف بل يضعهما أمامه أمام قدميه حيث موضع ركوعه أو موضع وجود موضع ركبتيه عند السجود، وكذلك لا يضعهما خلفه، لأنه سينشغل بهما، وثانياً قد يؤذي من خلفه.